بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من ياد الله فلا مضلنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحابته وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم ما بعد 97 van de lessen in de Arabische Grammatica. Uh, vandaag gaan we het laatste hoofdstuk behandelen van uh, het boek Innahm al het Eerste deel daarvan. het de derde deel van het eerste boek. En dat gaat over al Istifhem. De Waitho en Steve Henry Waldjawab. Wa -wa, uh, dat is hoofdstuk nummer 70 volgens onze nummerin. Maar daarvoor gaan we even kijken naar het hoofdstuk wat we vorige keer hebben behandeld. Namelijk hoofdstuk 69 El Bedel. Is er nog steeds ruis? بتر البدني من بتر ان طيب إذن راينا في الدرس الماضي البدل راينا ان البدل تابع ممهد له ذكر اسم قبله غير مقصود لذاته وهو أنواع البدل أنواع بدل مطابق وبدل وبدل بعض من كل وبدل اشتمال ثم رأينا أنه يجب في بدل البعض وبدل الاشتمال أن يتصل كل منهما بضمير يعود على المبدل منه هذا باختصار ما اخذناه في الدرس الماضي والان ناخذ التمارين المتعلقه بهذا الموضوع التمرين الاول ميز البدل والمبدل منه وعي نوع البدل في كل جمله من الجمل الآتية هنا عندنا جمل نستخرج منها البدل ثم نذكر نوع هذا البدل البدل والمبدل منه كذلك الجملة الأولى كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حجة في رواية الحديث كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حجة في لواية الحديث أين المبدل منه وأين البدل البدل أم عائشة المبدل منه هل هذا صحيح البدل يعني البدل يعني بدل مطابق هي أم والمبدل منه عائشة أم خكيرت نعم اذا عائشة هي كلمة عائشة هي البدل وأم هي المبدل منه ونوع البدل هنا فعلا بدل مطابق بدل مطابق حسنت اذا عائشة رضي الله عنها المدر من خلوف بس بص حجة في رواية الحديث طيب كان أبو حامد الغزالي من أكبر رجال الدين في القرن الخامس من الهجرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان أبو حامد الغزالي من اكبر رجال الدين في القرن الخامس من الهجره البدل هو ابو حامد والغزالي هو مبدل منه هل هذا صحيح <تصفيق> يعني البدل يأتي بعد المبدل منه إذن أم خكرت البدل يأتي بعد المبدل منه اذا البدل هنا هو الغزالي المبدل منه هو أبو حسن والغزالي هنا هو بدل مطابق كما ذكرت. بس ابو حامد الغزالي was een van de grote geleerden in de 5 eeuw na Hijra. طيب الجمله الثالثه: تهدم المسجد منارتها تهدم المسجد منارته أين البدل وأين المبدل منه منارته بدل البعض من كل المسجد مبدل منه أحسنت المسجد مبدل منه ومنارته منارته هي بدل بعض من كل حسناً، دُشّد موسكي، أه... ستورت نير، ليس الموسكي نفسه، بل الـ، الميناريت، دارفون، الجملة السادسة، أعجبتنا المدينة. أبنيتها وسرتنا الشوارع نظافتها. أعجبتنا المدينة أبنيتها وسرتنا الشوارع نظافتها. أبنيتها بدل الاشتمال. المدينة مبدل منه. طيب إذن المدينة مبدل منه إن أبنيتها بدل اجتماعل هل هذا صحيح؟ هل هي هل نوع البدل هنا بدل اجتماعل؟ met andere woorden. Laten we eerst kijken naar de betekenis. Uh, de gebouwen van de stad de gebouwen van de stad vonden wij leuk vonden wij mooi. Gaat het hier om bedel ishtimal of een ander bedel? bedel min kul. Waarom? <Gins> omdat de gebouwen onderdeel van de stad zijn precies, omdat de gebouwen een onderdeel zijn van de stad, daarom وسرتنا الشوارع نظافتها أين المبدل وأين المبدل منه وأين البدل أين المبدل منه وأين البدل وسرتنا الشوارع نظافتها Nadafatu'a badal ushtimel Oshshawariah m'obdal minhah Badal ushtimel en hier betekent dat wij eh, vonden het ook mooi vonden de de, de, de, de straten mooi niet de straten zelf maar de schoonheid ervan. En hier de schoonheid of de netheid dat is dus niet een onderdeel van shawariah maar iets wat erbij hoort. In dit geval dus een eigenschap. No, dus daarom is het een beetje een beetje كتاب غلافه غلاف بدل البعض من كل والكتاب مبدل منه حسنت دوش الكفت فون أتبوك فشخود والجملة الأخيرة قطفنا الكرم عنبه وأغلقنا البستان بابه Dus we hebben de boom van druiven geplukt als het ware, maar niet de boom zelf, maar de دراة هايفون، إن دارم يدوس دراة بدل بعض من كل أن البستان كذلك مبدد منه أن بابه بدل اجتماعل، إز ده باب اجتماعل استقبال يعني بدل اجتماعل أن باب بعض من كل is een onderdeel toch, de deur ervan. Je zegt woestijn en dan heb je het zeg maar over de hekken, de deuren, de planten zelf enzovoort. Volgens mij is de deur ook. Dan is het inderdaad bedel bad min kol. Heel goed. طيب نمضي إلى التمرين الثاني ضع بدلا مناسبا في الأماكن الخالية من الجمل الآتية إذن المت بدلا بصدر بدلا انفلا احترقت الدار احترقت الدار ماذا مظبوس احترقت. احترقت الدار بابها. نعم، وليس احترق. احترقت. قاف كذلك. احترقت الدار بابها. هي خد. الجملة الثانية. بعت الشجرة. بعت الشجرة تفاحها أحسنت الجملة الخامسة ضايقني الصيف ضايقني الصيف ضايقني الصيف حرارته ياخد ضايقني الصيف حرارتها الجمله السابعه اعجبنا البحر اعجبنا البحر اعجبنا البحر حدابه بطبطيكند wat wil je zeggen met deze zin Uh, golf is moj, moj en abeb, ja, ik uh, zou wel kunnen, ik zal even kijken, ik oh, dat dat ook kan. Grote golf, mm, Zal kunnen. Uh, وقت مثيل. على ذاك الاداء الموج، دوس ا الامواج بيدفترضوا عرب اعداد استاتيك موج طيب يتصاوتوا <t> طيب <wearing Endwear difícil> أحببسته، أحب موج. طيب. خد إذن أعجبنا البحر عبابه، أفق أف موجه، أفق موجه. خد. The laatste zin hier in deze تلألأت السماء، تلألأت السماء. لألأت السماء نجومها حسنت طيب نمضي إلى التمرين الثالث ضع مبدلا منه ملائما في الأماكن الخالية من الجمل الآتية إذن مبدل منه إن جفت مدادها جفت مدادها جفت الدوات مدادها أحسنت أخذ خرج أكثرهم الجملة الثانية خرج أكثرهم خرج الأولاد أكثرهم أخذ الجملة الرابعة نفعني نصحه نفعني نصحه نفعني أبي نصحه أخذ اتسعت الجملة السادسة اتسعت شوارعها اتسعت المغرب شوارعها ماشت المغرب مالك حضراكت اتسع المغرب شوارعه سودة كنوزين نعم الجملة التاسعة صرتني سرتني صفاؤها سرتني صفاؤها سرتني عصفورة صفاؤها نأخذ الجملة الأخيرة الجملة الحاديا عشر في الثالث ضعف نوره ضعف المصباح نوره ضعف العين ضعف المصباح نوره احسنت طيب اذا نمضي الى التمرين الرابع كون جملا تشتمل كل واحده منها على بدل ومبدل منه يختاران Hmm. طيب, dus hier hebben we een aantal woorden. En daarin zijn zowel al-mubdel, minhu als al bedel. Dus eigenlijk paren. Die moeten we eruit halen om een zin van te maken. طيب, je mag zelf beginnen met welke zin je wil. Wat kun je hieruit halen? We hoeven niet alles te doen. In kassar ja zujajuh. Dat kan. Heel ja, goed. In kassar ashubaiku zujajuh. Dus het raam. Het glas daarvan ging kapot. أعاد اللص هو وزارة الليزا. بدينا أعاد اللص أمانتها. طيب ضط في wat is de betekenis van de zin? Die zin klopt niet. Moet mij zijn net en dan is het een volbier. Dat klopt. Dus het kan zijn. Dus dat lees een toevertroude. Uh, iets heeft en die heeft hij teruggebracht. Dan zou dat de betekenis zijn. Maar nou, dan is het dus niet, geen sprake van el bedel. Klopt. Dan heb je hebt misschien iets anders. Andere zin. Kijken we een andere zin eruit halen. Met een les. Met een les of iets anders. Zoeken iets anders. Je kan ook iets anders uit, de uit deze woorden. رضي الله عن ابي بكر الصديق احسنت ابي بكر ام بكر الصديق رضي الله عن ابي بكر مبدل منه الصديق بدل كيف زينوا لما لم تطيروا لن لم نتم طائر ريشة. what wordt bedoeld met deze zin؟ فضفيرة فضفخ. نعم. لم لم طائر ريشة. تذكر؟ نعم. أحسن. لي بيجتوا سيفك نخا ander zien للامام ابي حنيفه مذهب يا للإمام للامام ابي حنيفه مذهب اذا الامام هنا مبدل منه ان ابي اس بدل هوت nog meer zinnen was het een beetje dag, volmij, wat bij wat hoort nou, naar de. naar de. naar de. الخامس انظر للأين ايتي بثلاثة أمثلة للبدل المطابق بحيث يكون مرة مرفوعة مرة منصوبة مرفوعا ومرة منصوبا ومرة مجرورا لشدري زينما كم يتبادل مطابق مرفوع منصوبا مجرور Fatima toe, om Moesah, werp het naar je in Fatima, om Moesah, werp het naar je in Hier is het beter om het om te draaien. Want je, je wil dus uh, hier de naam Fatima noemen. Dat is, daar gaat het om. En Ummu Musa, dat is een inleiding, een inleiding om Fatima zelf te noemen. Dus dan zeg je ja, Ummu Musa, Fátima, dèhèbèt mèri ilè al Dan zou dat wat duidelijker zijn. Nou, dat kan ook. Klopt. Assent, nou. Dus als Fatima dus in Leiden, omdat er veel Fatima's zijn, dan wil je specificeren met Ummu Musa. Heel goed. En dan nu Mansoub. Ra'aytu Fatimata Ummu Musa. Heel goed. En dan roer Marartu bi Fatimata Ummi. موسى يخط. انظر يا طفيلي. إتي بثلاثة أمثلة لبدل البعض من كل بحيث يكون مرة مرفوعا، مرة منصوبا، ومرة مجرورة. دشت سلف بدل بعض من كل بدل البعض من كل. جاءت عائلتي. بعضها من المغرب احسنت عندما المنصوب قرات كتابا كتابا نصفه هوت عندما مجرور جلست في المسجد غرفته اللساء. غرفه النساء جلست في المسجد غرفتي لي نعم، نعم. لذا الغرفة هي جزء من المسجد. طيب الآن، الـ، بثلاثة أمثلة لبدل الاشتغال. بحيث يكون مرة مرفوعة مرة مصوبة ومرة مجرورة دوش نو هاتسالف ده مرضان موت بدل اجتمال سين المدينة النبوية اناسها كرام، كرام إملاط فكريمه، الناس، نتريد نقول، ده الناس بعرفان، ده الناس فان المدينة النبوية، ده ارضي زين، كرام، المدينة النبوية. أناسها كرام إذا بدل اجتماع البدل هنا أناسها بدل مرفوع المدينة المدينة هي المبدل من. منه النيو منصوب نيمت و بدل منصوبه له بدل اجتماع استمعت الى الخطيب خطبته استمعت الى الخطيب خطبته زوندر ليها مان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 نمضي الان الى التمرين السادس في الاعراب نموذج فور سطع القمر نوره سطع فعل ماض مبني على الفتح القمر فاعل مرفوع بالضمه الضاره على اخذه نور نور بدل بدل اشتمال من القمر مرفوع بالضمه ظاهره وهو مضاف والهاء ضمير مضير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه اوف وهو مضاف والهاء ضمير مضاف اليه مبني على الضم في محل جر طيب اعرب الجمل الآتية بنى بنى القائد جوهر القاهرة عرب فلز بنى القائد جوهر القاهرة نعم بنى فعل ماض نبني على السكون القائد فاعل مرفوع بالضمه الظاهره على اخره ومتمنه جوهر بدل مطابق من القائد ليس من يزغتي من القائد من يزغي اظ بدل اشتمال او بدل بعض من كل يجتمزخ يهير بدل مطابق للقائد وليس من القائد بدل مطابق مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره القاهرة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره احسنت طيب الجمله الثانية كان ابو الطيب المتنبي شاعرا حكيما كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح ابو اسم كان مرفوع بالواو لانه من الاسماء الخمسه وهو مضاف ومبدل منه الطيب مضاف اليه مجرور بالكسره الظاهره على اخره المتنبي بدل مطابق من أبو ها مطابق ليه ابو مرفوع بالضمة ظاهرة على آخر المتنبي نعم ديس المتنبي دي الضمة ديس ند ظاهرة على آخر هزيخ بهير بدل مرفوع بالضمة المتنبي المتنبي خير خلعت الفطبخ. طيب بيك سلطة طيبة. كبير أفت ماك. المتنبياً بدل بالضمة على الياء منع بظهورها الثقل. في مونت. وار وار المتنبي. على آخره مقدرة على اليا منع من ظهورها الثقل أحسن الثقل طيب إذا نفخن فذر شاء الله تعالى كان أبو الطيب المتنبي شاعرا حكيما شاعرا خبر كان منصوب بالفتحة الظاهره على آخره وهو منعوت حكيما نعت منصوب بالفتحة الظاهره على آخره احسنت طيب نمضي إلى الجملة الثالثة سرني الخادم أمانتها سرني الخادم أمانتها en dat zal dus de laatste zin uh, van vandaag zijn. Sarra nil ghaadimu amanatoh. Er is wel geluid toch? Is er geluid? Sarra, Maad mevnieu al alfath. النون نون الوقايه لا محل له من الاعراب نعم الياء متكلم يا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به احسنت الخادم فاعل مرفوع بالضمه الظاهره على اخره وهو مبدل منه أمانته امانه بدل بدل اشتمال من الخادم مرفوع بالضمه الظاهره على اخره وهو مضاف الهاء من امانته Damir Muttasil Mabni Anad Dam Vimahalli Jar Modaf Iley Heel goed. Achzend. Hiermee komen we dus aan het einde van de opgave die horen bij hoofdstuk 69 Al-Badal. Zijn er vragen erover of niet? Is het een beetje duidelijk? Het is duidelijk paaiken of een jam. We gaan nu eventjes stoppen. 3 uh, minuten kijk even. 15 minuten. Ik ga verder om half negen. Half 9 ga ik in je half verder. Dus dan zitten we met 7 minuten. Half 9 gaan we verder. Inshallah daar.